ولئن ردت الى ربي لا خيرا منها من قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من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 إن ترني أنا أقل منك له وولدا فعسى ربي أن يؤتي لخيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما لن يستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه فأصبح يقلب كفتيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا, ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا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 واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما, فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مكتبرا